حنفاء لله غير مشركين به أمر في هذه الآية الكريمة باجتناب قول الزور وهو الكذب والباطل كقولهم إن الله حرم البحيرة والسائبه ونحو ذلك وكادعائهم له الأولاد والشركاء وكل قول مائل عن الحق فهو زور لأن اصل المادة التي هي الزور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 وتقدمت لذلك أمثلة وسيأتي بعض أمثلته في الآيات القريبة من سورة الحج هذه وإذا علمت ذلك فاعلم أنه هنا قال واجتنبوا قول الزور بصيغة عامة ثم بين في بعض المواضع بعض أفراد قول الزور المنهي عنه كقوله تعالى في الكفار الذين كذبوه صلى الله عليه وسلم وقال الذين كفروا إن هذا إلا افك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا فصرح بأن قولهم هذا من الظلم والزور وقال في الذين يظاهرون من نسائهم ويقول الواحد منهم لامرأته أنت عليك ظهر أمي وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا فصرح بأن قولهم ذلك منكر وزور وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت انتهى وقد جمع تعالى هنا بين قول الزور والإشراك به تعالى في قوله واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به وكما أنه جمع بينهما هنا فقد جمع بينهما أيضا في غير هذا الموضع كقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون لان قوله وان تقول على الله ما لا تعلمون هو قول الزور وقد اتى مقرونا بقوله وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وذلك يدل على عظمه قول الزور لأن بالله قد يدخل في قول الزور كدعائهم الشركاء والأولاد لله وكتكذيبه صلى الله عليه وسلم فكل ذلك الزور فيه أعظم الكفر والإشراك بالله نعوذ بالله من كل سوء ومعنى حنفاء قد قدمناه مرارا مع بعض الشواهد العربية فأغنى عن اعادته هنا قوله تعالى ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن من أشرك بالله غيره أي ومات ولم يتب من ذلك فقد وقع في هلاك لا خلاص منه بوجه ولا نجاة معه بحال لأنه شبهه بالذي خر أي سقط من السماء إلى الأرض فتمزقت أوصاله وصارت الطير تتخطفها وتهوي بها الريح فتلقيها في مكان سحيق أي محل بعيد لشدة هبوبها بأوصاله المتمزقة ومن كانت هذه صفة فإنه لا يرجى له خلاص ولا يطمع له في نجاه فهو هالك لا محاله لأن من خر من السماء إلى الأرض لا يصل الأرض عادة إلا متمزق الأوصال فإذا خطفت الطير أوصاله وتفرق في حواصلها أو ألقته الريح في مكان بعيد فهذا هلاك محقق لا محيد عنه وما تضمنته هذه الآية الكريمة من هلاك من أشرك بالله وأنه لا يرجى له خلاص جاء موضحا في مواضع أخر كقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار الآية وكقوله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية في الموضعين من سورة النساء والخطف الأخذ بسرعة والسحيق البعيد ومنه قوله تعالى فسحقا لأصحاب السعير أي بعدا لهم وقد دلت آيات أخر على أن محل هذا الهلاك الذي لا خلاص منه بحال الواقع بمن يشرك بالله إنما هو في حق من مات على ذلك الإشراك ولم يتب منه قبل حضور الموت أما من تاب من شركه قبل حضور الموت فإن الله يغفر له لأن الإسلام يجب ما قبله والآيات الدالة على ذلك متعددة كقوله قل للذين كفروا إن ينته يغفر لهم ما قد سلف وقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الآية وقوله في الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة افلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم وقوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا الآية إلى غير ذلك من الآيات أما إن كانت توبته من شركه عند حضور الموت فإنها لا تنفعه وقد دلت على ذلك آيات من كتاب الله كقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار فقد دلت الآية على التسوية بين الموت على الكفر والتوبة منه عند حضور الموت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 الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين وقرأ هذا الحرف نافع فتخطفه بفتح الخاء وتشديد الطاء أصله فتتخطفه الطير بتاءين فحذفت إحداهما وقرأه غيره من السبعة فتخطفه الطير بإسكان الخاء وتخفيف الطاء مضارع خطفه بالكسر أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ونستودعكم الله حتى لقائنا القادم بإذنه تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته